سلام سلام لنا حر الإمام لمعتافر فوق حر الرغام سلام لقلب الحسين الذي ذواه الظمى وفرعته السهى سلام عذيب المحيه بكفي اللي قام يلعوا ميزقيتي المهشمه يلعوا عل عظيمه المستظلمه يلعوا ميزقيتي إلى أضلع العظيمة مصطالما لشيبه الخضيب وخاده التريب وخيدره السليب أبعث السلام والمدمع الصبيب في النوح والنحيب يبكي على الغريب حولي المقوم حسين حسين حسين حسين, حسين, حسين سلام لعباس من الوجود سلام الى عينه والذنوب سلام ليومنا هما مقطوعتان ويسرها فيه يتا بالعهد سلام لهام الشجاعيل فَلَا لَاقَتَ مِنْ عَمُودِ الْحَقُّ إِلَى الَّذِي كُفُفُهُ مُقَطَّعٌ وَجِسْمُهُ سَاوٍ بِجَنْبِ الْمَشْرَعِ إِلَى الَّذِي كُفُفُهُ وجسمه ثاو بجنب المشرع وآطيب السلام لناصر الإمام وقاهر اللئام حامل اللواء للقائد الغيور وجسمه الطهور نبكيه للنشور معناده وسعد حسين حسين حسين سلام لطيف صغير وديع سلام لطيف للكسي رضي سلام لذاك الوريد الصغير وذاك الجمال بساهم قطير وتلك البراءة إذ خطبان بنحر مصاب وقلب صديق قد حاملوا رأساً صغير والجسم في حره الثرى بقى عفير وقلقنا قد حاملوا رأساً صغير والجسم في حره الثرى بقى عفير رأس على الرماح يشععك الصباح قد ألهب الجراح رزقه الفجيع يمشي مع النساء في رحلة السبا وكله إبار رأسه القطير حسين حسين حسين سلام للصابره الثاقبه وفاقيده انجمان الليل عليه سلام للزينب ما في جوع ترى عينها ضحكه القاتل سلام لمن ودعت أهلها وداعا على ناقة هازلة غيف لها في رزقها في صبرها أي نار هي نار صدرها من بيف في رزقها في صبرها وأي نار هي نار صدرها زينب عاصفة للجيب تناسفة للناصر واقفة تعلن انتصار يادها اللواء لثائرك البلاء بالعزم والإباة تقهر الشناء حسين حسين حسين حسين, حسين